بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى فتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك داء من ربكم عظيم واذا ابتليت انا ربكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولئن إن وإذ تأدن كفرتم إن عذابي لشديد وإلتأنى ربكم لئن شكرتم لأزيد لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فَقَالَنُوَسَائِكَ إن فُرُؤَ أَوْتُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن طَبِرِ قَوْمٍ رُحِّي وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ في أفواههم وقالوا وقالوا إنك فرنا بما بِهِ به وإنا لفي شك مما تدعونا رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ دُلُوكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَدْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُنَّ إِلَّا بَشَرٌ من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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أَرْضِنَا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنلكل الظالمين ولا الْأَرْضَ الأرض من بعدهم لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخواب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكادره فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَامادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا الله إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ, فهل أنتم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَدَابِ اللَّهِ بِنْ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَانًا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 فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ إنني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الضالين لهم عذاب أليم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 كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَيْنَا كُلُّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يأتي يوم.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 ثم وَأَيٌّ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَذُرِّيَّتِي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 بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن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 الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ونحص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا ألاء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 المجرمين يومئذ مقرونين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله سريع الحساب هذا.